يعني الله مسام ذل المسلمين اللي وصل إلى درجة الاستجداء منهم أن يعتدوا. نقول تكفون، يقولوننا بس آسفين. تكفون. ويرفضون. لا لا تغلبوا الصحيفة، لا تحاسبوها بس تقولوننا آسفين يا مسلمين، ورفضوا رفضوا النهي. هذا ليس غريبا يعني تعاملهم عموما مع عيسى يعني كما قال الله سبحانه وتعالى أنزل علينا مائدة من السماء. طيب ونبك إلا تستهزئون به, به ما الرس ماتبغون الطعام اللي ينزل من السماء وفي ال موسى الله جهرا.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 قال ايه الإسلام. الاسلام طيب من وين عرفت الاسلام قال والله درسوني في المدرسة اسلام قلت احضر لي كتابك هذا الذي في المدرسة م -م. صعد فوق وجاب لي كتاب الدين هذا الكتاب ينقسم الى اسلام يهودية نصرانية آه. الاديان الثلاثة السماوية قلت لي بالله فتح لي على الاسلام فتح لي على الاسلام ثم اراني وقفت على على صورة الامرأة تبكي عند ضريح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 قال كيف بدي أعرف؟ أنا لا لا أحضر خطبة الجمعة ولا أنظر إلى القنوات الإسلامية ولا هذا ما أعرف الإسلام إلا هذا. فإذا كان هذا عربي وأمه حاجة وبدأت يعني جاءت وبدأت تبكي عند رجلي وأخوه كذلك إذا كان هذا على هذا الحال ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيرهم أنا أقول ينبغي أن يدفعنا هذه إلى ترجمة كثير من الكتب إلى لغة الدنماركيين ونقول أنتم فعلتم ذلك طيب إحنا قبل يعني نزعل عليكم وبين لكم هذا الرجل اللي أنتم يعني <تصفيق> فهمته خطأ, خطأ. أنت عاروا انظروا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 على حقيقته وسماحته ولطفه وحرصه على على على نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور. لما بقي في الألمان أحد الذي دخل في الإسلام. ينبغي لإخواننا في الدنمارك أن أن يحرصوا على أن يعلموا الناس ذلك. نحن ينبغي على الهيئات الإسلامية والمنظمات أن تطلع الكتب باللغة الدنماركية وتهديها إلى هناك تهديها إلى مكتبات المدارس تهديها إلى المسؤولين في الدولة وغير الدنماركية كي لا يتكرر ما, ما حتى يكون هناك شيء استفاد من الأمور التي تحققت وكانت أيضا نتاجا لمثل هذه الاستهزاءات في فترة سابقة لجنة عالمية لنصرة خاتم الأنبياء